وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجُودُ الظُّلَّةِ دَعَوْا اللَّهَ مُقْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَاهُمْ إلَى الْبَرِّ فَلِنْ هُمْ مُقْتَصِدُونَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلَّا كُلُّ خَتَارِ كفور يَا